وَأَنكُرَ الْآيَاتِ مِنْكُمْ وَأَنِّي مِنَ الْعَيْبِ بَدِكُمْ وَإِيمَانِكُمْ يكونوا فقراء يظنهم الله من فضله والله وان ليان <تصفيق> تصفي في <تصفيق> الدنيا <تصفيق> وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتح குனனி சரதஉ அரப